موقع رياض القرآن يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كذبوا بأياتنا واستكبروا عنها.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 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونود أن تلقوا الجنة أورثتموها بما كنت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 وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وأم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالَنَا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَادْخَلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ونادى أصحابنا لأصحاب أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أن أفيدوا علينا من المال يوم مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوى والعباء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 كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون